اللہ نو نو میم و اُم ان روزی بنی اسلطی انگ بال تم على اللہ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 فَاَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّ اللَّيْلُ عَلَيْكُمْ غَمَامًا وَأَنْزَلْنَا وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى